اسمع رسول الله عن زاد الثالث من اجل ان يقبل الناس البعيدون الى المسجد وواجهه فواذًا السنه من وجهين من جهه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم امر بالمخابه بالتيار السنه ب... ب... ب... كذلك ورأي عثمان خير من راينا من جهه اخرى ان له اصلا بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله عليه وعلى اله وصحبه نعم صلى الله عليه وسلم يشرح الصدر للعابد المسكين لا لا يعني لو شفنا الى ان نضم ان اناجي و وجميع كل القادمين اسجدوا ولان لو قمنا بهذا قرب المحا حول المسجد فضاء لنا ضربنا الحضاره كان كلما بعدت البيت عن المسجد قل حضور الساكن الا ما شاء الله شيء من قال علي تفضلوا عنه تركت الرساله صحيحه الرساله في ايش ما ادري ما ادري ولكن ان تركوا ف هو حياته هو اللي بيحتاج ما ادري نعم سبحان الله عليكم اذا امرى السلطان على قوم اضطرق نسوت المسلمين فيهم اميرا غير غير من المسلمين ا وعقد شروط كبرى البواح فحل يحق للمسلمين ان يخرجوا عليه يجب يجب على المسلمين ان يناقشوا السلطان ولكن هل اذا سنحت لهم فرصه يجون يقتلوه لأن لو قتل ما صارت الغوضة التي تكون بقفة السلطان نعم قوله تعالى سراطا سراطا الذين نمت عليهم هل يمكن أن يتذكر بأنهم هم سرط الصالح والذين يتبعهم بإحسان يعني الذين نعمت عليه هل يمكن أن يتذكر بهذا قال الله عز وجل في سورة النساء وَمَنْ يُطِعِ اللَّهُ وَالْرَسُومِ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَاءَ وَالصَّالِفِينَ هؤلاء هم الذين أعلم الله عليهم أربعة أصناف فقول أصناف الذين أعلمت عليهم يعني أصناف هؤلاء البررة النبيون والصديقون والشهداء والصالفين نعم رحمة الله عزيزي لقد سأمسنا من نيره إلى بلاد الكه وغير جعلنا في لسة أوصاف الله وغلاء وأنه يفرق قوة الكفر فهل لا يا بله ما أعلم من هذا هل قلنا هذا قلنا الذي يفتحل سواء راح من البلاد السفر أو المرحل إذا ما استحل يشف لم يستحل بلاك افتح الله ثلاث كمانة يذكر لذة الخمر والكفر لا لا هو الاميه تفتح الباب يعني مثلا افتح تفتح السوق يعني يفهم بانه عص الله يعني يثق ان هذا يثق نعم يثق لان نستحل سواء شربنا ماء شرب وسواء ما نفتخر او لم نفتخر يعني لو قال عصم حلال فهو مفتن نعم المطاعة المطاعة يعني انخلاق أمير السفر أو الأمير من العام يقولنا بعض الناس يقولون بالنفس الحديث النبي عليه الصلاة والله والصلاة في العقبة في كل طويلة رجح أن لاوز المطاعة يعني لأن أمر الجيش أمر عسل نعم الأمير أمير الجيش تجب طاعات مهمة تعلق بأمم الجيش وأما قصة بني قريضة فلسا هناك أمين أمرهم أن يخرجوا وأن لا يصلوا العصر إلا في بني قريضة ثم حان وقت الصلاة وذال الأمر بين أن يخرج الصلاة إلى الغروب ويصلوا في بني قريضة أو يصلوا العصر قبل بني قريضة اختلفوا وكل من نحى المنح الذي يرى أنه واجب عليه وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يعنف واحدا منه لكن المسلم هو الذي صلى في الوقت نعم أحسن الله إليك أول مبيك الله يقول يجلي خطف الجنسية الصلاة صبقة إيش يجلي خطف الجنسية الصلاة صبقة نعم هل يشترى في الصهارة؟ لا لا يشترى يشترى الظهارة في, م... في... في أمر آغم من هذا وهو أن من قططحر في بيته وخرج إلى المسلم الذي يفهده للصلاة لم يقف خطوة إلا رفع الله يرحمه بها درجه وحط عنه بها من الخطايا وهذه افضل من الصدقه نعم اساله المطاف فجاءني الى ضرب العذبه وكذا لا ياخذ هذا العذبه انه فقط يقول لي لا لا هذه يدخل في قوله من سلك طريقا ان كان سوفيه علما سهل الله له به هدرا طريقا الى الجنه فهمت اسمع بنا هما احسن يجوز يستدعى مجdeme يرتب علينا يعني انت حتى العم العم الشيخ ولا في اولاد الخفار هذه مجموعه تاع هل اولاد الخفار يجب يجب صحه روتر نعم في بلانك الخفار يجب قاعدته في نظام الدوله الا المعصيه فلا يعني فلاج ان مثلا ان يتعدى انظمه المرور او غير من الانظمه لانك أن انت الان تحت رعايتي ولو يخالف الشرع ها ولو يخالف الشرع يخالف يخالف الشرع لا, لا ما خالف الشرع لا لكن ما خالف الشرع عنده من ما معنى الشرع؟ يبقى يكونوا عصا لكن بالنسبه لنا ما دام لا لم يخالف الشرع وجب علينا ان نطيع اما لو حلف الشرع بان قال بان قالنا اخ من جيران الخمر الى مثل فلان هل اجد فعلت نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تم شرح حديث الاربعاء ايها ننتقل الى قول فانه من يعش منكم فسيختلف كثيرا نعم الخلفاء السنه مستبعه نعم يستفاد من قوله صلى الله عليه واله وسلم انه من يعش منكم فصار اختلاف كثيرا فعليكم بسنتي انه اذا كثرت الاحزاب في الامه لا تمكن الى حزب هنا ظهر الطوائف من قديم الزمان خوارج معتزلة جهمية شيعة بل رافضة وثم ظهرت أخيرا إخوانيون وسلفيون وتبليغيون وما أشبه ذلك كل هذه الفرق اجعلها على الرسار وعليك بالأمام وهو ما ارشد اليه نبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين ولا شك ان الواجب على جميع المسلمين ان يكون مذهبهم مذهب السلف لا ان تنتمى الى حزب معين يسمى السلفيين الواجب ان يكون ان تكون عمله الساميه مذهبها مذهب السلف الصالح لا التحزب الى من يسمى السلفيين انتم من الفرق هناك طريق سلف وهناك حزب يسمي السلفيين المقلوب ايش اتبع السنه لماذا لان الاخوه السلفيين هم اقرب الفرق للصواب لا شك لكن مشكلتهم كغيرهم ان بعض هذه الفرق يضلل بعضها ويبدعه ويفسقه ونحمل عنه قر هذا اذا كان مستحق لكننا ننكر معالجه هذه هذه البدع على بهذه الطريقه الواجب ان يجتمع واساء هذه الفرق ويقولون بيننا كتاب الله عز وجل وسنه رسوله فلنتحاكم اليهما لا الى الاهواء والاراء ولا الى فلان او فلان كل يخطئ ويصيب مهما بلغ من العلم والعباده ولكن العصمه في دين الاسلام فهذا الحديث ارشد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الى سلوك طريق يسلم فيه الانسان لا ينتمي الى اي فرقه الا الى طريق السلف الصالح بل سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم والخلفاء الراشدين المهديين طيب من فوائد هذا هذا الحديث الحس ارى التمسك بها اي سنه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وسنه الخلفاء الراشدين تمسكا تاما لقوله عادوا ضوا عليها في المواثق وامطوى هذا هذا الحديث التحذير من البدع محتداث الامور فان ايا مرها التحذير التحذير من محتداث الامور لكن في الدين اما في الدنيا فالمحتدث منها مما مطلوب واما مذموم حسب ما يؤدي اليه من النتائج كما كان اساليب الحر اساليب الاتصالات اساليب المواصلات الان كلها مختلفة كلها مختلفة لا لم يوجد لها نوع في مشبه ولكن منها صالح ومنها فاسد حسب ما تؤدي اليه فالمحلل منه هو المختلف في ايش في الدين عقيده او قولا او عملا كل محذر محذر من قال فان كل بدعه ضلال فان كل محدثه بدعه كل محدثه مهما صغرت او كبرت فانها بدعه هكذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم والمراد المحدث في الدين بدعه فانقال قائل كيف نجمع بين هذا هذه الكليه العامه الواضحه البينه ان كل املا تتن بدا وبين قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من سنن الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه فالشواب وما شيء الوجه الاول أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم من سنى في الإسلام سنة الحسنة أي من ابتدأ العمل بالسنة من ابتدأ العمل بالسنة ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكره بعد أن حث على الصدقة للقوم الذين وقدوا إلى المدينة حث على الصدقة ورقب فيها ما جعله السحابه كل بما تيسر له وجاء رجل اظنه من الاساق بسر قد اسقل في يده فوضعها في حجر النبي صلى الله عليه وعلى <تصفيق> اله وسلم فقال من سن في الاسلام سنه حسنه كرم اجراه واجره من عمل باقي الى القيام اي ابتدى العمل بسنه ثابته مو ليس انه ياتي هو بسنه جديده بل يبتدي العمل لانه الى ابتداء العمل سن الطريقه للناس واتئوا وتاسوا واخذوا مما فعل هذا واحد الشامي ان يقال من سن في الاسلام سنه حسنه اي سن الوصول الى شيء مشروع من قبل سن الوصول الى شيء مشروع من قبل كجمع اصحاب المصحف على المصاحف على مصحف واحد هذا سنه حسنه لا شك لان المقصود من ذلك منع التفرق بين المسلمين واغلاق بعض بعض تضليل بعضهم بعض كذلك ايضا جمع السنه وتدوينها وترتيبها هذه سنه حسنه نتوصل بها الى ايش الى حفظ السنه اذا تحمل على على الوسائل من سنن الجامعه السنه الحسنه على الوسائل الى امور ثابته شرعا وجه هذا اننا نعلم ان كلام النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تناقض ونعلم انه لو فتح الباب لكل شخص او لكل طائفه ان تبدع في الدين ما يثمن لتمزقت الامه وتفرقت وقد قال الله عز وجل ان الذين يفرقوا دينهم كانوا شيئا لست منهم في شيء انما امرؤ من الله ثم نبي امر ما كان خلف قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعه ضلاله كل بدعه ولاد فاستفاد من هذا أن جميع البدع أن جميع البدع ضلالة ليس فيها هودا بل هي شر محق حتى وإن استحسنها من ابتدعها فإنها ليست حسنة بل ولا حسنة كل بدعة ضلالة هل استثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيئا لا كل بدعة ضلالة وبناء على هذا يتبين خطا من قسم البدع الى خمسه اقسام او الى ثلاث اقسام وانه ليس على صواب لاننا نعلم علما يقين ان اعلم الناس بشريعه الله من رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان انسح الخلق لعباد الله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان افصح الخلق متقنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وان افتق الخلق خبرا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم اربعه اصراف كلها مجتمعه على الاكنن في قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأتي من بعده ويقول البدعه ليست ليس فلا ليس قال البدعه اقسام حسنه ومباحه ومكروهه ومحرمه سبحان الله العظيم يعني لولا احسان الظن بهؤلاء العلماء لكانت المساله مساله كبيره ان يقسم ما كنا حكم النبي صلى الله عليه وسلم عليه بانه ضلاله ويقسمه الى اقسام حسن وقبيح اذا كان يقول اني ابتدع عباده وقال انها حسنه فان ان لا تكون بدعه وان ان لا تكون حسنه قطعا إما أن لا تكون بدعة وإما أن لا تكون حسنة أعرفتم ميت أقول من ابتبع بدعة وقال إنها حسنة قلنا لا لا لا ولا قبول ثم ننظر ان ان لا تكون بدعه واما ان لا تكون حسنه ان ان لا تكون بدعه واما ان لا تكون حسنه مثال ذلك قالوا من البدع الحسنه جمع المصاحف في مصحف واحد ومن البدع الحسنه كتابه الحديث ومن البدع الحسنه انشاء الدور لطلاب العلم وهكذا فنقول هذه ليست بدعه هي حسن نشك لكن ليست بدع هذه وسيله الى امر مش مقصود شرع احنا لم نبتدئ عباده من عندنا لكن امرنا بشيء وراينا اقرب طريق اليه هذا العمل فعملناه وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد واضح يا جماعه لأن جميع الأمثل أن يقارون حسنة تنطبق على هذا أنه وسائل إلى أمر مشغوع مقصود واضح طيب يلد علينا الآن قال شماعة من المدرفون الذي يؤدي الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز الأعمل به ماذا نقول نقول هو بدعة حسنة ليش لانه يوصل الى المقصود وقد اختار النبي صلى الله عليه وسلم الاذان من من ادى صوته للاذان من هو اندى صوتا لانه يبلوى اكثر وقال لي العباس في ازه حنين يا ابي يا عباس لانه كان صيته رضي الله عنه اذا رفع الصوت مطلوب وغير مطلوب مطلوب حالي وستير ومساعدي ولهذا ان ما ركب المرافون في هذا في هذا المسجد اول ما ركب على زمن شيخنا عبد الرحمن رحمه الله خطب في ذلك خطبه واثنى على هات اثنى الذي اتى به وهو احد المحسنين رحمه الله وقال هذا من النعم وصدق هو من من النعم لانه وصير الى امر مقصود كذلك ايضا الاتصالات الاتصالات الآن عندك جهاز تحرك فيما تحرك ثم تتصل بأقصى العالم بأقصى العالم هل نقول استعمال هذا الجهاز الهاتف بجأة لا يلوز نعم لا, لا نقول هذا لماذا لن وسيلة لكن عاد ان ما يكون الى خير او الى شر فع على كل حال يجب ان نعرف الفرق بين ما كان غايه وما كان ذريعه طيب فيه ناس مثلا احدثوا افكارا يظنون الله فيها على هيئه معجنه وقال ان قلوبنا ترتاح لهذا الشيء فهل نقول هذا بدعه حسنه او لا لا لانه احدث في دين الاحمر عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم يتعبث بالله على هذا الوجه وعلى هذا القبيل اذا الواجب علينا ان نقول سمعنا وامنا وصدقنا بأن كل بدعة ضلالة وأنه لا حسن في البدعة تصديق الممن؟ لرسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ونقول ما ادعى صاحبه أنه بدعة حسنة فهو إما أن لا يكون حسنا وظنه حسنا وإما أن لا يكون بدعة أما أن يكون بدعة وحسن هذا لا يمكن ويجب علينا ان نؤمن بهذه العقيده ولا يمكن ان نجادله الاهل الباطل في بدعهم الا بهذا الطريق ان نقول كل بدعه بدعه فينقال قائل ما لا تقولون في قول الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين جمع الناس في قيام رمضان على امام واحد وخرج يوما من الايام لا ليس من الليالي فوجدهم فوجد الناس يصلون بامام واحد قال نعمه البدعه هذه نعمه البدعه هذه فسماها بدعه اجاب بعض العلماء بانها لان المراد بالبدع هنا البدعه اللغويه لا الشرعيه ولكن هذا الجواب لا يستقيم كيف البدع الوهبويه والصلات والصواب انها بدعه نسبيه بالنسبه لهجران هذا هذا قيام بامان واحد وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اول من سن القيام بامان واحد يعني التراويح فقد خلى باصحابه ثلاث ليال في رمضان ثم تخلى خش يد ان تفرض وترك وسار الناس في افعل المسجد يصلي الرجل وحده والرجلان جميعا والثلاثه او ذا فراء عمر رضي الله عنه بتاقبي سياستي ان اردهم الى السنه الاولى وهي الاجتماع على إمام نوح فجمعهم على تميم الدال وأبي بن نكع وأمرهما أن يصلي بالناس 11 عشرة ركا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في عمضان ولا غيره على 11 عشرة ركا فيكون قول نعمة البدعة يعني البدعة النسبية أي بالنسبة إلى أنها هجرت في عهد في اخذ عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في عهد ابي بكر وفي اول خلافه عمر والا فلحم مؤمن بان كل بدعه ضلاله ثم هذه الضلالات تنقسم الى بدعه مكفره وبدعه مفسقه وبدعه يعذر فيها صاحبها ولكن الذي يعذر صاحبها فيه فيها لا تخرج عن منها ولا لا ولكن يعذر الإنسان إذا صدرت منه هذه البدعة عن تأويل وحسن قصد وأضرب لكم مثلا بحافظين معتمدين موثوقين بين المسلمين وهما النومي وابن حجر النومي لا نشك أن الرجل لا صح وأن له قدم صدق في الإسلام ويجن لذلك قبول مؤلفاتي حتى انك لا تجد مسجدا من مساجد المسلمين الا ويقراه في رياض الصالحين وهذا يدل على قبوله ولا شك انه مناخر ولكنه رحمه الله ولكنه رحمه الله اخطا في تاويل ايات كثره هي ذلك فيها مسك المعول المؤول فهل نقول ان الرجل المبتدع نقول قوله اذا لكنه غير مبتدع لانه في الحقيقه متاول والمتاول اذا اخطا مع الشهاده فله اجر فكيف نصف بان المبتدع وننفر الناس منه والقول غير القائم قد يقول الانسان إن كلمه الكفر ولك ارى ان رجل الذي اغل رحمته حتى ايس منها واتجعه تحت شجره ينتظر الموت فاذا بالناقه على راسه فاحل بها وقال من شده الفرح اللهم انت ربي اللهم انت عبي وانا رب الكلمه هذه كفر ولا, ولا ايمان كفر هي ثوره نك قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اخطا ليس ذا فرح ارايتم رجل يقرئ على الفتر قولا او فعلا هل يكفر لا القول كفر والفاء كفر لكن هذا القائل او او الفاء ليست كاف يعني يكره راىت الرجل الذي كان مستبدا على نفسه فقال لأهله اذا مت فاحرقوني وذروني في البحر فوالله ان قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذب احدا من العالمين من لانه بذلك ينجو من عذاب الله وهذا شك في ايش في قدره الله والشك في قدره لا كفر لكن هذا بعض منقص جمعه الله عز وجل وساله لماذا صنعت هذا قال خوفا منك او من او من عذابك او كلمه من نحوها فغفر الله له انتبهوا لهذه النقطه اما الثانيه الحاضر الثاني هو ابن حجر رحمه الله وابن حجر الحسن بلع العلم متذبذب في الوقت احيانا يسبق مسك السلم واحيانا ينقل نقولات واحيانا يمشي على طريقه التاويل التي هي في نظر التحديث نسر هذين سجلين هل يمكن ان نقتح فيهما ابدا لكن لا نقول خطؤهما خطؤهما شيء والشهاده هما شيء اخر اقول هذا لانه نبتة نابتة قبل سنتين او ثلاث تهاجم حالي رجلين من دون عجيب وتقول يجب احراق فتح الباري واحراق شخص مسلم او حسب الله كيف يشئ انسان على هذا هذا كلام لكنه الغرور والاعجاب بالنفس واحتقار الاخر واحتقار الاخر طيب البدء مكفره او مفسقه لا نحكم على صاحبه انه كافر وفاسق حتى تقوم عليه الفجه لا قول الله تبارك وتعالى وما كان ربك موليك القرى حتى يبعث في منها رسوليه عليه اياتنا وما كنا موليك القرى الا وهن وظالمين وقال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ولو كان ان يكفر لكان مؤذ وقال عز وجل الرسل مبشرين ومنذرين لان لا يكون للناس حجه لالا يكون الناس للناس على الله الحجه بعد الرسل والايات في هذا كثير تعلمنا ان ان نتئج وان لا نتسرع وان لا نقول لشخص اتى بمتعه واحده من الاف السنن انه وجه المنتجع فايذا يصح ان ننسبها هذين الرجلين وامثالهما الى الاشاعره ونقول هم من الاشاعره لا لان الاشاعره لهم مذهب مستقل له كيان في الاسماء والصفات والايمان واحوال اخرى وما احسن ما كتبه اخونا سفر الحواري عن اما ذكروه او اما علم من من مذهبه اكثر من ذلك اكثر من هذا الا ان المخالفون للسلف في في باب الاسماء والصفات لكن لهم خلافات كثيره فاذا قال قائل بنسخه من مسائل الصفات من يوافق مذهبهم فلا نقول انه اشعري اعرف ان قلنا انسان من الحنابل اختار قولا للشافعين هل نقول إنه شافعي؟ لا لا نقول إنه شافعي هل تبعون لهذه المسائل الثقيقة؟ انتبهوا لها لا تتصرعوا ولا تتهاون باغتياب العلماء السابقين واللاحقين لأن غيبة العالم ليست قد حن في شخصه فقط لذلك في شخص وما يحمله من الشريعه لانه اذا ساعر الناس فيه كانهم لن يقبلوا ما يقول من شرعه الله وتكون مصيبه على الشريعه اكثر ثم انكم ستجدون قوما يسكنون هذا المسلك المشين فعليكم بنصيحه عليكم بنصيحه وإذا وجد فيكم من لسانه منطلق شيء في قول في العلماء فصحه وحدوه وقل له اتق الله انت لا لن لم تتعذب بهذا وما فائدة ان تكون فلان في وفلان ما في قل هذا القول فيه هذا القول في كده وكده غلط في قبع النضاء من الأشخاص لكن قد يكون من الأطبال أن نذكر الشخص لكن لا على سبيل العموم هكذا في المجال أن نذكر الشخص بما فيه لأن لا يغتر الناس به لأنه ليس كل إنسان إذا ذكرت القول يفهم القائد المساله اعني ذكر القائل جائز عند ضروره وان فالمهم ابطال القول الباطل اي ثانيا فيما قال حديث التاسع والعشوي عن ماعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله اخبرني بعمل يدخل به الم لجنه ويبعده ويبعد عن النار صلى الله عليه وما عاد لم يطلب احضني بعمل اكسب فيه ال10 20 و30 او اشبه ذلك بعمل وتخيرني الجنه ويباعدني عن النار يعني يكون سببا لدخول الجنه والابتعاد عن النار فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لقد سالت عن عظيم اي والله عظيم هذه هي الحياه هذه هي الحياه ان تدخل الجنه وتبتعب عن النار هذا هو الفوز والفلح قال الله عز وجل فمن زهدها عن النار ووصل جنة فقد فات ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عظيم ولكن الحمد لله وإنه ليسير على من يسره الله عليه اللهم يسره علينا يا رب العالم يسير على من يسره الله عليه وصدق النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان الدين الاسلامي مبني على اليسر قال الله تعالى يريد الله لكم اليسر ولا يريد بكم العسر مبني على السمح قال النبي صلى الله عليه وسلم لاعصاب هواياتهم الى الجهاد يسر ولا عسر وبشر ولا تنفروا فانما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا مؤثري وقال ان هذا الدين يسر ولن ولن يشاد الدين احد الا غلبه فهو يسير لكن لمن يسرّه الله عليه ثم شرح ذلك فقال تعبد الله لا تشركوا به شيئا نعم ألغى صوتك في في بين وسائل التي يمتف علها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بين وسائل التي لا يمتف علها نعم ولم يوجد سببها نعم كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم ولن نفعله مع عدم المانئ فإن تركه سنة وقولنا مع عدم المانع لأن لا يرد قضية بناء الكعبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم لكن ذكر مانعا وهو أن قريشا كانوا حديث عادم دكف فهذه هي القاعدة يمكن الشيخ الحاجز نعم ويمكن بالعجز المساق لك إيش الحاجز الذي بين المساق والساق نعم نعم هذا لم يوجد سبب لعدم صله في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان سياتينا الى المسجد متلفعات من مورطين محتشمات وليس هناك انوار فتشبون ويخرجن قبل الرجال والرجال ينتظرون فتدخل النساء هذا غير موجود الان الان في من يترقب ان يدخل المسجد ليرى النساء فهذه الحوادث نشك انها من الوسائل لدرء الفتنه نعم ايش خلات الدنيا لا ما مو... لا ما شاء الله عليك السلام عليكم يا اخوي سعد تقودا اللهم يسعد ويرفعك صحيح ايه نيسر لي ما هو هذا عموما المراد يسفرني قال موسى عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري شكرا للمتدعين الموجوده الان هل يكفي لتكون كذا من قبطا ام هل تشكل اقامه الحجه علينا بس البيان لهم فقط بدون دعواهم هل انت ستبين بدون دعوه لكن مشكلتنا الان بباب العوام عوام اهل جدع أنه لدي وأيضا هم يثقون بعلماء الظلال الذين عندهم بمقابلتهم هذه هي مشكلة أنتم ما جئتم لتقوم الناس وتقولوا فلا فيه كذا وفلا فيه كذا جئتم لطلب العلم وأنا يعني دائبي والذي أرى أن لا نسفد لأحد بيننا والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى الله وسلم ولا علينا من ناس نقول الحق ونقر الباطل ولا علينا من ناس نعم إيش؟ يا أخي أدعو إلى سبيل ربك بالحكم أنت أنظر لأقرب الطريق إلى تحقيق السنة وإطالبه وكل إنسان عاقل ينزل أشهر بمنازلها والإحوان تختلف والأشخاص يختلفون والأزمان والأماكن تختلف والبدعة تختلف أيضا ننتهي بوقت نرجع للحديث يقول يقفار صلى الله عليه وعلى الله وسلم تعبد الله لا تشرك فيه شيئا أي تذل تعبد بنانا تتذلل له بالعباده حبا وتعظيما انتبه تعبد يتذلل معصور من قوله طريق معبد اي ممهد ومهيئ للسير عليه لا تعبد الله لا تعبد الله وانت تعتقد ان لك الفضل على الله فتكون كما قال الله فيهم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي أسلامكم هذا وهم لم يمنوا على الله على الرسول فقط أعبد الله عز وعلا تذللا له محبة وتعظيما فبالمحبة تفعل الطاعة وبالتعظيم تترك المعاصر نعم لا تشركوا بي شيئا اي شيء يكون خاتل الانبياء شيء ممكن يعني خاتل الانبياء بل الانبياء ما جاءوا الا ل لمحاربه الشرك لا تشركوا به شيئا لا مالكم قربا ولا نبي مسلم والعباده لها شروط مذكوره ان شاء الله في الفوائد قال واقيموا الصلاه وتؤدوا الزكاه وتصوموا رمضان وتحجوا البيت هذه أركان الإنسان الخمسة وقال مضرت نعم ثم قال ألا أدنك على أبواب الخير أبواب أي مسائل أبواب تستعمل بالباب الذي يفتح للداخل والخارج وتستعمل في المسائل ومن هذا قول العلم في المؤلفات هذا الباب في كذا وكذا وقول المحدثين لا يصح في هذا الباب شيء اي في هذه المساله شيء فقول ابواب الصيد اي مسائل الصيد انا ادلك على ابواب الصيد اي مسائله ويجول ان كنا نورد هذا الباب المعروف الذي يكون له دخول وخروج انا ادلك على باب الصيد الجواب نعم اجاب بلا لكن حذف للعلم فيه لانه لا بد ان يكون الجواب لا قال الصوم جنة الصوم جنة اي يمنع يمنع صاحبه في الدنيا ويمنع صاحبه في الاخره اما في الدنيا فانه يمنع صاحبه من تناول الشهوات الممنوعه في الصوم ولهذا ينهى الصائم أن نقابل من اعتدى عليه بمثل ما اعتدى عليه حتى إنه إذا سبه أحده الشاتف من يقول أني صائم هو أيضا جنة من النار يقيك من النار يوم القيامة والثون معروف التعبد الله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى طروب الشاتف والصدقه تطفي الخطيه كما يطفئ الماء النار الصدق مطلقا سواء من الزكاه الواجبه او التطوع سواء كانت قليله او كثيره تطفي الخطيه اي خطيه بني ادم وهي المعاصي كما يطفئ الماء النار والماء يطفئ النار ب... بدون تردد نشبه النبي صلى الله عليه وسلم الامر المعنوي بالامر الحسني وصلاه الرجل في جوف الليل هذه منصوبه على قوله الصدقه يعني وصلاه الغافل في جوف الليل تطفئ الخطايا وجوف الليل وسطه كجوف الانسان تطفئ الخطايا ثم تلا صلى الله عليه وعلى آله وسلم تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون تلا أي قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع هذا في وصف من وصف المؤمنين تتجافى عن المضاجع أي أنهم لا ينمون يدعون ربهم خوفا وطمئنا كل خوفا وطمئنا نعم ان ذكروا ذنوبهم خاف فإذا ذكروا فضل الله تمنوا ثمن بين الخوف والرجاء ومننا رزقناها ينفقون من هنا اما ان تكون للتبعيير والمعنى ينفقون بعض او للبيان والمعنى يفقون من من مرادهم الله قليلا كانوا كثيره فلا كان نفس ما اوفي لهم قرته ايل جزاء بما كانوا يعملون استشهد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الايه على فضيله قيام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى ترى عمله ثم قال الا قريه كبراءه الام وعمود ودونه ثلاله ثلاث اشياء الا اذكرك براس الامر وعموده وذروه ثنانه قلت بل يا رسول الله قال راس الامر الاسلام امر الانسان الذي من اجله خلق راسه الاسلام ان يسلم لله تعالى ظاهرا وباطنا في قلبه وجوارحه صلاح الاسلام وعموده الصلاه والمراد الصلوات الخمس امود الاسلام الصلوات وعمود الخينه ما تقوم عليه واذا ازيل سقط ودروه سنان الجهاد في سبيل الله ذكر الجهاد ان حضره السلام لان الذروه اعلى شيء وبجهاد جعل الانسان فجعله ذروه سنام الامر قال الله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلى ان كنتم مؤمنين وقال عن زوجان فلا تهنوا وجئ الى السلم وانتم الاعلى والله معكم وقول الجهاد يعني في سبيل الله عز وجل ومتى يقوم أجهات في سبيل الله بينه الرسول صلى الله عليه وسلم أتم بيانه فقد سئل أن الرجل يقاتل حمية ويقاتل الشجاعة ويقاتل يرى مكانه أي ذلك في سبيل الله قال من قاتل للزكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله انتبه ولم يجب عن الثلاثه هذه التي السؤال عنها بل ذكر عباره العام من قاتله ليكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله نعم وذروه استنامه الجهاد نعم ثم قال الا اخبرك بملك ذلك كله بملك الشيء ما يملك به ما يملك به ثم الى ذلك اي ما كان قضيه كلها قال نعم قلت بل يا رسول الله قال لا تاخذ لسانك وقال كف عليكها اخذ النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الى لسان نفسه وقال كف عليكها يعني لا تطلقه في الثقيل والقات وقد مر علينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلقل خيرا أو ليسلط كف عليك ها. لا تتكلم إلا بخير قال قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله لا كنت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما تتلم به الجملة خبرية لكن استفهمية والمعنى أإنا لمؤاخذون بما تتلم به يعني ان معاذ تعجل كيف يؤخر الانسان بما يتكلم به فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حثا له على ان يفهم قال له شكلتك امك يا معاذ شكلتك اي فقدتك وهذه الكلمه يقولها العرب كالاغراء والحث ولا نقصد بها المعنى الظاهر وهو ان تفتجه امك لكن يقصدون بها الحث على الاغراء وقال بعض العلماء ان هذه الجمله على تقدير شرط والمعنى تكيلات فامك يا معاذ ان لم تكف لسانك ولكن المعنى الاول اوضح والاقوى وانها اسوء منها تذبل على الاغراء والحث ولهذا خاطبه بالمدع فقال يا معان وهل يكذب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد واسنانهم يكذب الناس في النار على وجوههم الا الحصائد وقوله او قال على مناخرهم شك من الراوي الا حصائد الفلاتين اي ما يحصدون باسنته من الاقوال حق تنعم لما قال هذا الكلام عرف ان ملاك الامل كله هو كف اللسان كف اللسان لان لسان لان اللسان قد يقول الشرك وقد يقول كفر وقد يقول الفحشاء يعني ليس لوحد في هذا حديث واري منها حرص الصحابة رب الله عنهم على العلم ولهذا يقصر منهم سؤال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن العلم ولكن هل سؤالهم رضي الله عنهم لمجرد أن يعلموا بالحكم أو لأجل أن يتبقوا الثاني عكس ما يفعله بعض الناس اليوم يسأل ليعرف الشكم فقط ثم هو بالخير إن شاء فعلوا إن شاء المعرفة وهذا غلط اجعل غايتك ما العلم العمل به دون الاطلاع على اقوال الناس ولهذا فجد بعض الناس يسأل هذا العالم اد عرفنا عن جهه ثم يذهب يسال عالم اخر عالم اخر وثالثا ورابعا لانه لا يريد العمل بالعلم بل يريد الاطلاع فقط وهذا غلط لا تسال عن علم الا لهدف واحد وهو العلم ومن طالع هذا الحديث علو علو منة معاذ بن جبل رضي الله عنه حيث لم يسال عن امور الدنيا بل عن امور الاخره عمل يدخله الجنه ويبعده من النار وجدير به رضي الله عنه ان يكون بهذه المنزله العاليه لانه احد فقهاء الصحابه ولان النبي صلى الله عليه واله وسلم بعثه الى ياليمنا كاعيا ومسكيا وحاكما فوه رضي الله عنه من افقه الصحابه ومن فاج هذا الحديث استشفاع الجنه والنع وامان به هنا احد اركان الايمان السته المناسبه ومن هذا الحديث ومن فوائد هذا الحديث ان العمل يدخل الجنه ويبعد عنه لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اقر على هذا وهنا يقع اشكال وهو ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لن يدخل احد الجنه بعمل ولا انت يا رسول الله ولا انا الا ان يغفر لي الله برحمته فكيف يجمع بين هذا الحديث وبين ان النصوص الاخرى الداله على ان اللسان يدخل بعمله الجنه اجاب العلماء رحمهم الله فوق هؤلاء الفلان اتقاء الخلود والابداع من علمهم او ذلك قالوا الباء لها معنيان ما معنيان تارقه ان, ان تكون للسببيه وتارقه تكون للعوا العوا الباء لها معنيان تارقه ان تكون للسببيه وتارقه تكون للعوا فاذا قلت بعت عليك هذا الكتاب بجره هذه العوا وإذا قلت اكرامتك باكرامي باكرامك اي هذه السببيه هل هل من ذي فؤاء داء العوض للمسلك باء السببيه فقال معنى قول نبينا صلى الله عليه واله وسلم اي يدخل احد الجنه بعمله اي على ان ذلك معاوضه لانه لو اراد الله عز وجل ان يعامل العباد باعمالهم وجزائهم لكانت نعمه واحده تقضي على كل ما عمل تقضي على كل ما عمل واغرب مثلا قيام الانسان النفس نعم النفس فيها نعم عظيمه لا يعرف قدرها إلا من ابتلي بضيق النفس واسأل من ابتلي بضيق النفس ماذا يعانون من هذا الصحيح الذي ليس مصابا بضيق النفس لا يتد كلفة في التمتع بهذه النعمة منفس وهو يتكلم منفس وهو يأكل ما لا يحس بشيء هذه النعمه لو عملت اي عمل من الاعمال لا تقابل لان هذه نعمه مستمره دائما من نقول اذا وفقت للعمل الصالح فهذه نعمه فقد ادى الله عن ذلك امما واذا كاننا نحتاج الى الى شكر واذا شكرت فهي نعمه تحتاج إلى شكر آخر ولهذا قال الشاعر إذا كان شكر نعمة الله نعمة علي له في نثلها يجب الشكر فكيف بلوء الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل عنه واضح إذن الجامع بين الباء في قول أن يدخل أحد الجنة بعمله وقوله نسخ من الجنه او تقولي تعالى جزاء بما كنتم تعملون وما اشع ذلك نقول الباء هنا يعني المعنى الاول ان تكون العوض والثانيه أن تكون السببيه والمنفي ان تكون الباء للعوض خمس دقائق اسئله نعم وليد لو قرى فاضل شيخ لماذا لا تقول أن الحديث قريباً سنة جميلة سنة نحن سنة فلا تخطي الحديث سنة الأول كل من أعطينا ذلك ما يمكن ما دوما عرفنا مع ما ما يمكن نجمع بينهما أولا إيش لا تقول ألنا حديث عن السنة جميلة سنة جميلة سنة جميلة سنة مادما السبب معروف أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لسببي اتياني هذا الرجل بالصفة ولا يمكن يقول كل بدة ظلالة ويحذي من الجدع حتى في خطب جمعة ويدخلها التخطيق ما يمكن شفح صلى الله عليه وسلم إذا كان الوسائل المقتجعة والغايات ثابتة في أصل الشر هل تقدر الوسائل المقتجعة الغايات ثابتة نعم ما لم تكن وسيلة حرامة إن كانت حراما بذاتها في الحرام وأما إذا كانت من عمور المباحثة في حد ذاتها فلها حكم وكانت وسيلة له ولذلك لو كان الانسان يريد ان يتزوج ولم يجد ماء الا بدراح يقولهم الراه شراء الماء الان واجب نعم تشرحوا معنا هذا الشيء شيء يراعى بالتغير والعارض هذين ويلم مثلا يعني نقطه من البدعين وشيء من البدع في راي هذه الملتمه يكون يعني في واحد من اثنين سنت وجبر شيء يراعى معنا هذا كذا ايش كذاء المسمى يقبل الحق ويرض الباطل ولكن إذا كان حياً أمكانه أن يتكلم معهم في المجادلة والمناظرة وحقه واجعه يجب اتباعه لكن يعني للإنسان يمكن أن يمشي معه أمس بهذا المشي المعدل يعني أن يكون معه في الدعوة ويكون معه في أعليم العلم هذه سؤال جيد وعلى كل حال المنتبع إذا خي فأننا إذا تابعناه في الحق اغتر الناس به وأخذوا بكل ما يقول فهنا نتجمبه والحق موجود في غيره والحمد الله وأما إذا كنا لا نخشى هذا فالواجه قبول الحق من أي إنسان وإن لن يكون يوجد في غيره في بعض المدان يكون النذين يلعى أهل فيه وعينه بعينه, بعينه وإن أشار في الدعوة يكون قليل فماذا يحفظ في هذا الحال؟ ببعض فهذا يتحدث إلى نظر خاص يعني يتق الله إنسان ربه يتق الإنسان ربه يتق لي ما يستطيع نعم عام أحسن الله عملك قول النبي عليه الصلاة والسلام أشكت عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين أحسن الله عملك بمثلة الخلفاء الراشدين ان لا يكونت سنته هي منصوره يعني لا يكون نفس خليفه راشد اللي حاولوا ارمق لان غيرهم سنه غير مكتبه لكن هذا لكن هذا انت في الشرق في نهايه الثلاثه الرشيد اعيانه او باصاره كتبنا تاريخ كبير من الخلف نعم كتبنا ان كثير من الثلاثه حتى عمر بن عبد العزيز نعم نعم ادعى ابن عبد العزيز ان خلف الرشيد سهل تكون شغله تبع احنا عالم يعني هذا نعم بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن في الغالب الناس يجد لهؤلاء سنه خالفه الاخرين فما لك نعم ان شاء الله الله يكشف نعم توجد اوراق فيها تحليل بمعنى ان العلماء يعني اللي يقولوا له الاسرائيات ايش دي يعني قال لي دول شافوا الوضع من هذا الواقع وحذروا العواصم هؤلاء العلماء خطب بكاح طبقات الدعايات ويقولوا مثلها لا بوجهها وماذا يفعل خلينا الناس يتكلموا بفضائيات ما يريدون المشكل في فضائيات الان غزه الناس في عقل بيوتي وجاءت اللي اخرت اخت وهي الانترنت هذه مدمره الاخلاق وللعقاء الزمع يجد شيء مكتوبا يستطيع أن ينسخوا مشكلة الحقيقة نستطيع أن تبعث الواقع من الأمة الإسلامية الآن في نحن سلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد سبق الكلام على أول حديث مهاد بن جبل وانتهينا إلى قوله كف عليك هذا نعم فوائد طيب نتنم الفوائد عن علو وهمة الصحابة رضي الله عنه هل يسك ذلك وغير يلا ساعد ما أنه إذا تمه عده ووصل الفوائد نسعين لله عز وجل ونكمل من فوائد هذا الحديث أن هذا السؤال الذي قام به موارد سؤال عظيم لانه في الحقيقه هو سر الحياه سر الحياه والوجود فكل موجود في هذه الدنيا من بني ادم او من الجن ايته اما جن او اما وان الناس فلذلك كان هذا السؤال عظيما ومن فواجد هذا الحديث ان هذا وان كان عظيما فهو يسر على من يستر الله عليه ومن فرائده انه ينبغي الانسان ان يسال الله تعالى التيسير ان يسر اموره في دين ودنيا لان من لم يسل عليه فانه يصعب عليه كل شيء ومن فرائض هذا الحديث ذكر اركان الاسلام خمسه في قوله اعبد الله لا تشكوا بي شيئا وتقيم الصلاه وتؤدي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ولم يذكر ادشاع لان عباده الله تتضمن الرساله الا يمكن ان يعبد الانسان ربه الا بما شرعه نبينا صلى الله عليه واله وسلم من فاد هذا الحديث ان اعلن ان ما ان اغلى المهمات والا الواجبه عباده الله وحده لا شريك له التوحيد وومنها من فواد هذا الحديث فضل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعليم حيث يأتي بما لم يتحمل السؤال يقولي ألا أدلك على باب الخير وهذا من عادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء نغاث إلى ايشوا ابا مشى مشى سئل عن ماء البحر انا تغرق به فقال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه اشفيه منتهج الطهور ماء هذا جواب السؤال في منتهج جاء لكن من كان ناس في البحر يحتاجون الى لكن بين لهم ان ان ميتتهم حلت وقد عاد قولهم شيخ السام النجيم رحمه الله وقالوا إنه إذا سئل عن المسألة أتى بمسائل كثيرة فأجاب عن ذلك بعض تلاميذه وقال إن هذا من جوده وكرمه في بدل العلم واستشهد بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في البحر هو الحل ميتته أو الطهور ماءه الحل ميتته وهو لم يسأل إلا عن الوضوء بماء البحر ومن فائده هذا الحديث ان الصوم جنه وسبق معناه في الشرح وبناء على هذا فمن لم يكن صومه جنه الله فانه ناقص ولهذا يحرم على الانسان تناول المعاصي في حال الصوم ولكن هل تبطل الصوم عليك او لا يعني ما في الصيام هذا محرم والصوم لن يفيد فهل اذا قال الانسان يقيت الصوم فالجوع ان كان هذا محرم خاصا بالصوم اشتد الصوم وان كان عاما لن يشتده المثال الاول يحرم على الصائم لا كل وشو فلو اكل او شرب اجب فاز يتصوم يحرم على الصائم وغيره الغيبه ذكر قيقات بما يكره فلو رتاب الصائم احدا تهم غيبته لم يفسد صومه يعني هذا النهي لا يقصد الصوم هذه قاعده عند جمهور اهل ال وقال بعض أهل ظلم إذا أتى الصائم بما يحرم ولو على سبيل العموم فستصوموا واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يدع قول الزوء والعمل به والجهل فليس لله حاجة فيه أن يدع طعامه وشرابه لكن ما ذهب إلى جمهور أصح والحديث إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به وقال أن يبين الحكمة من الصوم لا أن يبين فزال الصوم بقول الزور والعمل في الزور وجهد ومن فائد هذا الحديث أن الصدقة تدفع الخطيئة ففيه الحفظ على الصدقة إذا كفرت حقياك فأكفر من الصدقة فإنها تدفع الخطيئة وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل من إن في ظل صدقته يوم القيامة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبعة من ظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل إلى أن قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ومعنى الحديث أنه في يوم القيامة ليس هناك شجر ولا مغغاق ولا جبال ولا بناء يسترله النار الا ظل الذي يحل يخ... ظل الذي لا يحط ولا ازل فيسترله فيسترله فيعذبه عباده وهو اما لغش كما يطلبه او غير المهم انه لا يجوز ان نعتقد ان المعنى ظل... ان المعنى ظلم ان المعنى ظلم الله نفسه كانه تعالى موس السماوات والارض وحجابه نور وظل يقتضي ثلاث اشياء مظلل من امم وظل ومظل لا ما هو اعلى منها هل يظل امم ولا يمكن ان يكون الله ان يكون فوق الله شيء يكون الله هو الوقت زينا ال الشمس ولماذا؟ ليه ده؟ هذا شيء مستحيل. وليس هذا من باب التأويل الناقل بحث. قالوا هذا تأويل لان جوابا على هذا من وجهين، الوجه الاول ان التامل اذا دل عليه الدليل سلامه فهو استلفت اول المعيه بنعمه. خوفا من ان يظن ان المعيه بذات في نفس الارض واول الفقهاء قول الله عز وجل فاذا قرات القران فاستعن بالله من الشيطان الرجيم فان المراد اذا عرفت ان تقر فالتويل الذي دل عليه دليل ليس تحريفا بل هو تفسير تفسير وكلام والتويل المذموم هو التحريف ان نسرق الكلام عن ظاهره الى معنى يخالف الظاهر بلا دليل من فوائد هذا الحديث أن الخطيئة فيها شيء من حرار لأنه يعذب الإنسان عليه بالنار والماء فيه شيء من البرودة ولهذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالماء يطفؤ النار ومنها حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وما اكثر ما يمر علينا من حسن تعليم صلوات الله وسلامه عليه لان حسن تعليم من تمام تبليغه وذلك بقياس الاشياء النانويه على الاشياء الحسيه تدخل الخطيه كما يدخل الماء النار ومن فوائد هذا الحديث الحق على طلب العلم وبيان انها تدخل صايا كما يكره إمام النار ومن فوائد هذا الحديث استجلال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقرآن مع آلنا قرآن من في العلم لكن القرآن يستدل منه لأنه كلام الله يقنع له كل أحد ولهذا تأتلها للآية ثم تلات زياف جنوبه فإن قال قائم لم يلم يذكر في الحديث ان استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تعالى فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم الى اخره فالجواب ان هذه الايه لا وردت بالتلاوه وانما وردت بها الاستلهام والآث الكريمه اذا قرات القران يعني للتلاوه واحاديث كثيره من هذا من هذا النوع يذكر فيها الاستشهاد بالايات ورايت فيها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم كثير من الاخوه اذا ارد يقرا قال قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان انزلناه في اذهبك شوفيه خلص لما يقول الله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادخل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم في مقول القرف وهذا غلط وإذا كان ورغب ان تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقلها قبل الا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا له تعالى ولكن الذي مر علينا كثيرا انما انما قصد به الاستدلال فانه لا يتعود فيه بخلاف ما قصد به التلاوه والاثر راه اذا قرات القران فاستعذ بالله ومن فائد هذا الحديث فَأَيْنَ أُولَئِكَ القَوْمَ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَن نُّذُرِ مَن مضَى وَلَكِن بِأَيِّ شَغْلٍ يَشْتَغِلُونَ بِالصَّلَاةِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَلَيْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا يَجْحَدُونَ عَلَى النَّارِ الْمُضَاجِعَةِ لَهُمْ وَاللَّهُ وَالْعَذَابُ الْحَرَامُ فَإِنَّ هَؤُلَاءِ بَقَاؤُهُمْ سَاهِرِينَ إِنَّ مَكْرُوهَ سَيَأْتِيهِمْ حَرَّاً حسب ما يشارنا به ومن فريد الحديث من الايه التي تفشى بها الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه ينبغي للانسان ان يكون عند دعوه الله عز وجل خائف راجئ يقول يدعون ربهم خوفا وطمعا وهنا نسال هل المراد دعاء العباده او دعاء المساله او كلاهما فأنت إذا عبدت الله كن خائفا راجئ تخاف أن لا يقبل منك كما قال الله عز وجل والذين يوشون ما آتوا وقلوبهم وجلا أي خائفة أن لا يقبل منهم ولكن أحسن ظن بالله أيضا كن راجئ ربك عز وجل حتى تسير إلى الله بين الخوف والرجاء وهذه مثل اختلاف فيها فهم السلوك او اضراب السلوك هل الاولى ان يغلب الانسان جانبه الخشياء او الاولى ان يغلب جانبه الطروف او في ذلك تفصيل نعم او لا هل الاولى ان يغلب جانبه الرجاء او جانبه الخوف هل يطالب او يجلب ما سواء فقال الامام احمد رحمه الله ينبغي ان يكون خوفه ورجاؤه واحده فايما غلب هلك صاحبه وقال بعض اهل العلم ينبغي عند الموت ان يغلب جانب الرجاء وفي حال الصحة جانب الخوف قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يموت الناحدكم الا وهو يحسن الظن بالله ان في حال الصحه فيغلب جانب الخوف لاجلي ان يحمله خوفه على الاستقامه وقال بعض اهل العلم في حال فعل الطاعه يغلب جانب الفجاه وفي حال الهم بالمغفله يغلب جانب الخوف وهذا حسن وجه الاول انه اذا في الطاعه يغلب جانب الرجاء هو انه يقول ان الذي منني علي بهذه الطاعه فمن علي بقبوله فيجعل من الله عليه بها دليلا على منة الاله عليه بقبولها ويغلب جانب الرجاء ويقول قمت بما عمرت به وآرت من الله الثواب أما إذا همد المعصر فيغلب جانب الخوف لأن لا نقعة المعصر وهذا القوم من حين المعنى أحسن الأقوال لكن مع ذلك لا نحكم إلا على كل فرض إذ قد يعرض العثان حالات يغلب فيها الرجاء وحالات يغلب فيها الخوف لكن نحن نتكلم عن الخوف والرجع من حيثهما لا باعتبار كل واحد ومن فارق الحديث في ظن الآية طبيعة الانفاق مما رزق الله العبد من قوله ومما رزقناهم من فقوم وهل المراد الرزق الطيب أو مطلق الرزق أو مطلق الرزق الآية مطلقة ولكن من ان اكتسب مالا محرما او انفق مالا محرما فلا فلما لا واحد سرق مال وراح تصدق به ما يستقيم انسان تصدق بخنزير لا يستقيم فعليها نقول مرق رزق هنا ايش اللي يرزق الطيب يعني من فواجه هذا الحديث نعم من فوعد هذا الحليث أنه نعم أن رأس الأمر الإسلام الأمر يعني أمر الدنيا والآخر رأسه الإسلام فما هو الإسلام فجواب هو ما بعث به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ بعد بعثة لا إسلام إلا ما كان على شريعته انتبه وعلى هذا فلو سألك السائل هل اليهود مسلمون هل النصارى مسلمون فالجواب لا فإن قلت لا أخطأ وإن قلت نعم أخطأ اليهود في حال قيام قيام شريعة التوراة إذا اتبعوها مسلمون وكذلك النصارى في حال قيام الإنجيل إذا اتبعوه فهم مسلمون ولهذا في القرآن الكريم لكهل الإسلام من هؤلاء وهؤلاء وانما ذا اججعه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فان كل من امن كفر مث ليس بنش حتى لو قال اني اسلم ومن فائد هذا الحديث ان الصلاه عمود الدين والعمود لا يستقيم البناء الا به وهو دليل يعني يترتب على هذا ان من ترك الصلاه تركك من ترك الصلاه فهو في تا لان لان العمود اذا سقط لم يستقم البناء وهذا قول هو القول رجاست الذي دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم واقوال الصحابه رضي الله عنهم حتى حتيا اجماعهم كيو كان ائماع الصحابه وهو مقترح النرف والقياس اذ كيف يمكن لمؤمن بالله واليوم الاخر ان يحافظ على ترك الصلاه سبحان الله لا يمكن هذا ابدا وش عندي اذا لم اصلي ليس عنده شيء بقصد كلامنا هذا في هذا رساله منجده الحمد لله لكنها فضمن ذكر ادله على كفر تارك الصلاه والجواب عن قول من يقول انه لا يصلي ليس عندنا عندما ان يقول انه لا يصلي لا سند لديه بل النصوص العامه تخف بنصوص كفر تارك الصلاه او نصوص قيده بما لا يمكن معها رغبتين ان يسقط الصلاه أو نصوص قيدت لقيود لا, لا يمكن أن يقوم بها الإنسان إلا إذا كان كافر وعلى الله بالله المهم على كل حال الرسالة هذه ينبغي لكل إنسان أن يقرأها متجردا عن الهواء وفي غني أنها لو شاع هذا القول إلى الناس لارتدع كثير من الناس عن ترك الصلاة وأما إذا قيل ترك الصلاة تسق من الفسوق فكذلهم الناس لا يبالي أن يكون فأسقا أو مستقيما ويرى رعب أهل العلم من السابقين واللحقين أن ترك صلاة واحدة حتى أخرج وقتها بلا عذر كفر ولكن الذي أرى أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصلاة نهائية ومن فائد هذا الحديث ان جهاد ذروه سنام الاسلام والذروه هو الشيء العالي لانه اذا استقام الجهاد فمقتضاه ان المسلمين يكونوا اذ تكون الكلمه هي العليا وهذا ذروه السناء ولكن يقيد هذا الاطلاق بما إذا كان الجهاد في سبيل الله عز وجل يتعين هذا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل أن الرجل يقاتل حمية يعني حمية لقوم وعصبية ويقاتل شجاعة أي لأنه شجاع والشجاع لحب القتال كما أن من اعتاد صير الطيور والأرامل أحب ذلك ويقاتل ليرى مكانه وفي لفظ ويقاتل ورياءه اي دارك يا عبد الله عاد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا كله وقال من قاتل لتكون كلمه الله العليا فهو في سبيل الله هذا الميزان ولذلك نجد الذين قاتلوا من من تظاهرون الاسلام قاتل المحميه لم ينجح ولا ينجح ماذا حصل من قتال العرب اليهود حصل الكشف حصل هذه الهزيمه لانهم لا يقاتلون لتكون كلمه الله للعدو يقاتلون ايش؟ للقوميه العربيه هذه القوميه اتدرون ما الذي حصل من من هذه دخلت من النصارى واليهود العرب ما دام ما دام ما دام مناط الحكم العروبه يدخل في ذلك اليهود والنصارى والشيوعيين الشيوعيين غيروا الى كان عربا وحال يعتقد ان يهوديا او نصرانيا او شيوعيا يقاتل لحمايه الاسلام ابدا وخرج الملايين من المسلمين من غير العرب وصار في نفوسهم شيء ليشتفجونا من من القتال ولهذا صار في الهزيمه والفشل الذي ليس بعده استرداد للعزه والعلو وان قد كن هزينه يبتلى الله بها فينا حصل في احد ولكن استرد المسلمون عزهم وعلوهم ان نحن فلن نزال في ها ارجوكم كان الناس على في عسوان العروبه كما يقولون عندهم ثلاث لاات يسموها اللاات الثلاث لا صلح ولا سلام زيت الساسك ولا عشق ولا استسلام الان اليهودي الخبيث يهوذا جابهم سلامه لا يعني خمس لاات والعرب الآن يرهتون وراءهم يطلبون السلح ولكن ما هو الحاصل إلا على ثروات العرب وربما جمائهم أيضا فالمهم أن الجهاد المحمود المفهوض الامسلين هو نعم من قاتل لتكون في المنطقة هي الرجل نعم وانفاج هذا الحديث ان ميلاد هذا كله كفل كفل لسان لقول النبي صلى الله عليه وسلم على اخره الا اسلكك بالملائكه بميلاك ذلك كله ومن فوائد خطوره اللسان فجوره في اللسان من اكثر ما يخوف فإن الانسان قد يتكلم بكلمه من غضب الله لا يلقي لها بالا يهوي ذهب فينا كذا وكذا سنوات وما قله بال يتكلم بكلمه تطفف لا يلقي لها بال فيفقر العلم لو قلت ثم خل الغي مهرئا الغي ذهناه المجالس ان ما شاء الله وهي من آفات اللسان الكذب من آفات اللسان السب مقابح وجه اللي وجه من آفات اللسان النميمة من آفات اللسان وخذ فإذا حاذر اللسان اللسان حذره الله عز وجل ولهذا جاء الحديث من يضمنني ما بين لحييه وفخذيه أضمن له جلة يعني من كف عن الزنا وعن القول المحرم فانه يدخل الجنه وان فوائد هذا الحديث التعليم بالقول وبالفعل لقوله اخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لم يقل كف على كف على لسانه اخذ بلسانه وقال كف عليك هذا لانه اذا حق الفعل سمعت الأذن نعم رأت العين وانطبعت الصورة في القلب بحيث لا ينسى هذا المسموع ينسى لكن مرأي ما ينسى يبقى في سطحة الذهن إلى ما شاء الله عز وجل ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم أحيانا يعلموا الناس الفعل